لأ لآل القرآن الله الحمد لله رب العالمين. ثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأهلكم بالقارع وأما عاد فأهلكم بريح صلصر عاتية سخرها عليهم سبع ديال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صعب في خف الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Oh mm. mm -hmm. Kiitos! تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقارين لأخذنا منه باليمين I <tuneet>